ورقه جاءتني الدعاء للمتامر في مستشفى ست اكتوبر ن ص ع ل الله عز وجل أ ن يشفيها اللهم اشفها رب العالمين شفاء لا يغار سقما ولا رجعا ولا أ ل م ا ن ب د أ بفضل الله تعالى و ا م ذ ك ر ه قد اعدت ومع أ خ ي ك م واتبعها لكم إ ن شاء الله عز وجل صاحب ا ل م ط ت ع ة ا ل و يتطوع في ا ل أ س ب و ع الماضي لطباعتها وهذه ا ل م ذ ك ر ة وزعت قبل ذلك من أ ر ب ع سنوات وتحمل ت ر ج م ة من إ م ا م أ ح م د امام اهل السنه والجماعه رحمه الله تعالى و أ ص ح ح أ ن ن ي ذكرت في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل م ا ض ي ة أ ن تاريخ ا ل و ف ا ة ولكن هو تاريخ الميلاد ولد أ ح م د س ن ة 1 9 ئ ه ج ر ي ة و ت و ف ي س ن ة 241 هجريه وتوفي أ ن ه مائتين خ ع واحد واربعين ه و ر ي 2 1 ه المذكره موجوده كما قلت ن ب د أ إ ن شاء الله تعالى ب أ و ل كتاب في كتاب المنت شرح جاد المنتع في الشيخ كتاب المستقمر ع م أولا ل محتويات كتاب ا ه ا ل م م ت ف كعاده ان سلف في كتبهم قسم الكتاب إ ل ى كتب وقسم الكتب إ ل ى أ ب و ا ب ف ب د أ بكتاب ا ل ط ه ا ر ة الكتاب ا ل أ و ل في كتابه هو كتاب ا ل ط ه ا ر ة ثم سم بكتاب ا ل ص ل ا ة كتاب ا ل ط ه ا ر ة يحتوي على الكثير من الابواب ما هي أ ب و ا ب كتاب ا ل ط ه ا ر ة ولماذا ب د أ ب ا ل ط ه ا ر ة قبل ا ل ص ل ا ة لماذا معظم كتب السلف ت ب د أ ب ا ل ط ه ا ر ة قبل ا ل ص ل ا ة لماذا ل أ ن ا ل ص ل ا ة لا بد لها من ط ه ا ر ة وكما قال العلماء التخلي قبل التحلي فقبل أ ن تتحلى ب ا ل ط ا ع ة و ا ل ص ل ا ة لابد أ ن تتخلى عنه ا ل أ ذ ى وهو النجس ط ه ا ر ة ا ل ط ه ا ر ة في ا ل ق ر آ ن وردت في مواضع ع د ي د ة بمعان ي ع د ي د ة ط ه ا ر ة ح س ي ة و ط ه ا ر ة م ع ن و ي ة ا ل ط ه ا ر ة ا ل م ع ن و ي ة أ ه م عند العلماء اذ ان ا ل ط ه ا ر ة ا ل م ع ن و ي ة تعني التوحيد و ا ل ن ج ا س ة ا ل م ع ن و ي ة تعني ش ر ك كما قال الله إ ن م ا المشركون نجس باجماع أ ه ل العلم النجاسه و ا ل ن ج ا س ة م ع ن و ي ة وليست ح ص ي يعني أ و صافحت رجلا مشركا تتوضا بالطبع لا ل أ ن ا ل إ س ل ا م أ ب ا ح عن المسلم أ ن يتزوج ك ت ا ب ي ة م ش ر ك ة فيعاشرها ويقبلها فهل كلما قبل زوجتها ذهب إ ل ى ا ل غ س ل و ا ل و و ء هذا كما قال ابن كثير لا يتصور فالمجازر ل م ع ن و ي ك م اخطر قيل أ من مجازر السن ف أ ب و ا ب كتاب ا ل ط ه ا ر ة باب المياه باب المياه الذي س ن ب د أ فيه اليوم إ ن شاء الله تعالى و إ ن شرحنا لباب المياه سنتحدث عن ا ل ر أ ي الراجع ل أ ن هذا الكتاب الذي هو باب المستقمع أ ت ى بروايات واحده ا ل إ م ا م وهي أ ق و ى ر و ا ي ا ت ولم يات ي ب أ ك ث ر نحن في ا ل ع ر ض ك ن ا نقول عنه وعنه وعنه يعني روايات م ت ع د د ة عن ا ل إ م ا م هو ا ي ا ت ا ي بروايات و ا ح د ة ا ل إ م ا م وهي أ ر ج ح الروايات بمجرد نظري للطبر لكن من إ ب د ا ع الشيخ ابن حسيني رحمه الله أ ن ه كان دائما ما يعلق على المذهب إ ذ ا ر أ ى أ ن هذا الكلام يناقض الراجح فيخرج عن مذهبيته رغم أ ن ه حنبلي الا انه كان يفرق ا ل ح ن ب ل ي ة كثيرا في التعليق فخذ مثلا لذلك تقسيم الماء نحن نعرف من دراستنا أ ن الماء يقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ غ س ا ت و ل طاهر ندس لكن ابن تيميه له ر أ ي اخر وانتصل إ ل ي ه الشيخ ابن عثيميه ان لم ي ق ص ر إ ل ى طهرها ندس وليس ا ل ط ا ه ي ذكر ف ش ر ع وسنذكر ا ل ع د ل ه على ذلك عموما أ ن ل ي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن تراب ا ل أ ر ض قال وجعلت لي ا ل أ ر ض مسجدا ً وطهورا فقوله صلى الله عليه وسلم وطهوره اي ت ا ه ر ه في نفسها مطهره و لغيرها هذا هو الطهور كما قال الله عز وجل فكتاب الطهاره يشتمل على باب المياه واحد اثنين باب الاليه ث ل ا ت ه باب استنجاء ا ر ب ع ة باب السواك وسنن الوضوء خمس ة باب فروض الوضوء و ص ف ة الوضوء ست ة باب نواقض الوضوء سبع ة باب الوسل ت م ا ل ي باب التلمل تسع ة باب ا ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة ا ل ح ك م ي ة عشر ة باب الحيض ومكان بدا ي ت ك ا ن من ا ل ط ا ر ه ع ش ر ة أ ب و ا ب ب د أ أ و ل ا بكتابه باب المياه ب د أ فقال باب المياه أ و ل ا ي أ ت ي بالمتو ثم يقوم بالشرح المتو وحفظ المتون المهميه لمكان ط ل ب ة العلم حفظ المتون ولذلك قالوا من حفظ المتون م ا ل ه الفنون ح ف ظ ا ل ل ث و ل ا ل م خ ت ص ر ة ا ل ب س ي ط ة طلبه العلم كانوا يحفظونها في ا ل ق د ي م أ م ا ا ل آ ن العلم ق ل قال باب المياه قال قوله ل ك ت ا ب ا ل ط ه ا ر ة تعني مكتوب يعني مكتوب الطهاره وما معنى ا ل ط ه ا ر ة ا ل ن ظ ا ف ة معنى ا ل ط ه ا ر ة يعني ا ل ن ظ ا ف ة قال سبحانه ي س أ ل و ن ك عن ا ل م ح ي ط قل هو أ ب فاعتزل النساء في ا ل م ح ي ط ولا تقربوهن ا ه حتى يطهرن ف إ ذ ا تطهرن ف أ ت و ه ن من حيث أ م ر ك م الله طيب مش مش مش عدوهن ما معنى فلا تقربهن حتى ي ط ر ن ه الجمهور على أ ن ي ط ر ن ه ب م ع ن ى يغتسلنه و ا ل أ ح ل ا ف على أ ن ي ط ر ن ه ب م ع ن ى القطاع الدم ف إ ن يجوز للرجل أ ن ي ج ا ن ع امراه عند ح ي بعد ا ل قطاع الدم قبل أ ن تغتسل عند جمهور ا ل ل ع ن د ج ل ي ل علماءنا و ع ن د الاحلاف يجوز والراجح أ ن ه لا بد من الاختفاء لماذا العسر ل أ ن ا ل ق ر ا ء ة ا ل أ خ ر ى توضح المعنى ي س أ ل و ن ك عن ا ل م ح ي ط قل هو أبا ف ا ع ت ز ل النساء في ا ل م ح ي ط ولا تقربوهن حتى يطهرن ويطهرنه فيها م ف ا ع ل ة يعني يغتسلن ا ف إ ذ ا تطهرن ا ف أ ت ه م من حيث أ م ر ك م الله والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم و س ي ا ب ك فقهر ويقول ل أ ه ل بيته إ ن م ا يريد الله أ ن يذهب عنكم الرجس أ ه ل البيت ويطهركم تطهيرا فقال ا ل ط ه ا ر ة ل غ ة هي النظافه ونقول ط ه ر ا ل ث م ن القبر يعني تنظف وفي الشرع تطلق على م ع ن ى ما معنى في ا ل ل غ ة ومعنى في الشرع أ ي م ك ل م ة لها معان ي معنى ل غ ة ومعنى ش ر ع ا ل ص ل ا ة في ا ل ل غ ة معنى الدعاء شرعا ا ف ع ا ل م ف ت ت ع ة بالتكبير م خ ت ت م ة ب ا ل ت س م ي م هذا تعريفها في الشرع فاي كلمه ا ل ز ك ا ة م ع ن ى ه ا المرئي المناء و ا ل ز ي ا د ة هذا المعنى المرئي ولا تعمل ا ل ك ل م ة في الشرع على المعنى المرئي الا ب ق ر ي ب ة إ ل ا بيه يعني ق ا ل ن ا أ ن ا ل ك ل م ة جاءت للشرع في الشرع م ع ن ى ا ل ي تحمل على المعنى الشرعي يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين س أ ل ه ا ل ص ح ا ب ة يا رسول الله أ ن ا ت و ض ل ل ن ح م الاذن قال نعم قالوا أ ن ا ت و ض ل ل ن ح م الغنم قال لا العجيب أ ن بعض ا ل ش ا ف ع ي ة حمل الوضوء على معنى المضمضه وهذا ذكره الدكتور بكر رحمه الله تعالى اسماعيل انما كيف ن ح ن م ن ا ل ك ل م ة من, من معناها الشرعي إ ل ى معناها اللغوي م ش الله يا شيخ يوسف اللغوي ع ن اللغوي والذين هم عن ا ل ل غ و مغربون المعنى اللغوي لا ن ص ب ا ل ك ل م ة عن معناها الشرعي في الشرع إ ل ى المعنى النغوي إ ل ا به مثال نقول صلى النبي صلى الله سلم على شهداء يوحد ما معنى صلى في هذا الحديث في النخام دعا لماذا ح م ل ن ا ه على المعنى النغوي ل أ ن ه قال ا ل ش ه ي د ل ويصلى عليه فهناك ق ر ي ب ه جعلتنا نصرف ا ل ك ل م ة من معناها الشرعي الى معناها اللغوي فبعض الناس ا ل آ ن لا يصلون فرغم خمس ايه حجتهم ان ا ل ص ل ا ة هي ايه خلاص هو بيضاء ما في ب ا ر يصلي ل أ ن ا ل ص ل ا ة تعني الدعاء هؤلاء بالطبع فسروا ا ل ك ل م معناها اللغوي قال ففي الشرع ت ص ق ا ل ط ه ا ر ة على معنوي أ ص ل وفرع يعني ط ه ا ر ة أ ص ل ي ه و ط ه ا ر ة ف ر ع ي ة كما قسم العلماء ا ل ش ر ي ع ة إ ل ى قسمين عمليه واعتقاديه والاعتقاديه هي ا ل أ ص ل و ا ل ع م ل ي ة هي الفرع يعني ا ل ش ر ي ع ة تقسم إ ل ى كم قسم ق س م ي اعتقاديات وعمليات الاعتقاديات هي ا ل ا ص ل ي ة والعمليات هي ا ل ف ر ع ي ة كما قال اصل ا ل ط ه ا ر ة وهو ط ه ا ر ة القلب من الشرك في ع ب ا د ة الله سبحانه ح ق ي ق ة التوحيد ي خ و ا ن ي ح ت ا ج الى د ر ا س ة م ت أ ن ي ه منكم التوحيد لماذا لانه في هذا الزمن اختلطت اوراق أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه من فرق الضاله ر وتعدلت الجماعات والفرق والاعذاب فلابد أ ن تقف على اعتقاد من ان ا ل س ن ة في كل أ م ر من أ م و ر ه م قال طهرت ا القرب من الشرك في ع ب ا د ة الله وطهرت من ا ل أ م ر ا ض القلب يمرض وكما قال الله فلا تخضعن بالقول فيطمع ا ل ن ب ي في قلبه مرض وكما قال الله سبحانه في سوره ا ل ب ق ر ة في قلوبهم مرض فزادهم الله كيف يمرض القلب بالمعاصي بالنفاق وقلب الكافر مريض أ م ميت وهذا ي ن قلب م ا ت قلب الكافر ميت إ ل ا إ ذ ا شاء الله أ ن يحيى فالقلوب انواع قلب ميت وقلب مريض وقلب س ل ي ل كما نوع م ن م ولذلك اعتنى العلماء ب ط ه ا ر ة القلب و ط ه ا ر ة القلب هي مفتاح الفوز و ا ل ن ج ا ح من الفقه الحسن البغضاء الرياء الكبر كل هذه ا ل م ن ل من أ م ر ا ض القلوب أ م ر ا ض ا ل ف ت ا ك ة ومرض القلوب أ خ ط ر من مرض البدن ل أ ن البدن يترتب عليه أ ن تخسر جزءا من الدنيا أ م ا مرض القلب يترتب عليه أ ن تخسر ا ل آ خ ر ة فضلا عن خسران الدنيا ولذلك هنا يقول إ ن م ا المشركون نجس وقوله ل صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس يقول بل يشرك نجس والمؤمن بقاعده مهمه يعني لا ينبغي ا ل م ؤ م ن يقو ان يقول انا نجس كما فعلها من ابو هريره حديث في البخاري اصابته جماله فخرج من بيته وقال ابن حجر في الفتح وفي هذا الجواز أ ن يخرج الجند من بيته لبعض أ ع م ا ل ه بشرط أ ن يتوضا من بيت ه إ ل ى بيت يتلقى قليلا فراى أ ى ل ل ن ب ي ص النبي ل عليه وسلم ل ه رأى ا صلى الله عليه وسلم في الطريق فانحنى يعني ايه نال في الطريق إ ل ى طريق فرعي فالنبي راه فنادى عليه يا ابا هريره ما لك فعلت كذا وكذا قال يا رسول الله كنت نجسا كنت ايه طبعا هذا كلام قال او قال كنت ذلبا في ر ي ا ض يا سبحان الله يا أ ب ا هريره إ ن ا ل م ش ئ إن المؤمن لا ينجز يعني لا تصيب ل ي ه النجاس قال و ا ل ط ه ا ر ة ا ل ح س ي ة هي ارتفاع الحدث ا ل ط ه ا ر الحسيه ما هو الحدث ما هو الحدث ل ا شباك ت ع ف بخاء وصف مانع من ا ل ص ل ا ة ونحوها وصف مانع لما اشترط له الشرع ا ل ط ه ا ر ة يعني انا نحدث يعني في ن ي صفه ت ن م ل ي ان اقوم ب ا ي ه ب ا ل أ ع م ا ل التي ت ت ف ل ب ا ل ط ه ا ر ة وصف م ل ا ج م ل م ك ل ف لما ك ل ف إ ذ ما هو ا ل ح د ث وصف قائم بالمكلف يمنعه من صلاه من سائر العبادات التي ت س ت ن ز م ه ا الطهاره قال هذا هو الحدث قال رجل بالا واستنجا ثم ت ا ب ع حين دوله الامام لا يستطيع ان يصلي طبعا واخرج ريحا هل يستطيع ان يصلي لماذا لا يستطيع ا ل ص ل ا ة ل أ ن الحدث قال فيه يمنع من ا ل ص ل ا ة فلابد له من ا ز ا ل ة هذا الحدث أ و رفع هذا الحدث قال و ا ل ح د س وصف القائم بالبدن يمنعه من الصلاه فلما توضا ارتفع الحدث فيستطيع بذلك ان يصلي لزوال الوصف المانع من الصلاه وما في معنى ارفع ي معنى؟ في معنى ما في معنى ما معنى في الحدث ما في معنى الرفع م التامل ا ذ ي في معنى الرفع؟ ليس رفع الحدث لكن ا ل ز ق ا ء ا خ ت ل ف هل التيمم يرفع الحدث ام يرفع ا ل ر ا ج ع أ ن ه يرفع الحدث بدليل أ ن الله قال ف إ ن لم ت ج د ماء ف ت ي م م و صعيدا طيبا ف ا ل آ ي ة بينت أ ن التيمم يرفع وبالطبع إ ل ا أ ن ه يشترط عند, عند وجود الماء م ا ذ ا يصنع المكلف ط ي ب ت ا ل م ا ل ج ن ا ب ة سؤال أ ص ا ب ت ه ا ل ج ن ا ب ة وما وجد الماء أ و وجد الماء و ت ع ذ ر عليه استعمال الماء كعدو يقف فيحل بينه لارتفاع سعر أ و في بئر بعيد حال بينه و ب بين ي استخدام الماء فتالم برفع ا ل ج ن ا ب ة الحدث في ا هنا هو ا ل ج ن ا ب ة صلى صلى وسالنا هل يلزمه الوسط طبعا يلزمه الوسط لكن لا يعيد ص ل ا ة انما يلزمه أ ن يغتسل ج ا ع ة و ه ل يجوز ا ل م ت ي م ف ي ق و ا ع د فقهية, فقهية هل الجناب م م ت ي يصلي ب ل سؤال م ت ض ف ق م ا الدليل احنا بقى ايه امور بعدين انا اريد ان ا م و ر في ه بعدين ا الفكر ولكن انا لا نكتب ع ن ه افكر ش ي ا في هذا الفكر ولكن هذا ا ل ف ق ه يحس ع ط ي ك الفكر ومن ز ل ن ف ق ك ن ع م ع م ر بن العاص في ذات السلاسل ماذا صنع ع م ر نام بالليل فاصرته فاستيقظت جنبا اذن ا ل ص ح ا ب ة كانت في الجنبيه أن بعض ا أ خ و ة إذا أصبته و ن ع م يقوم إيش م خ ا ل اصابته ا ل ح ة كان ص ي من ت جنبا مع من عمر م خ ط ا ب قبل نزول اياته قبل ان ي ا ص ل ذ حكم التالم إ ل ي ه م ا فماذا صنع عمار تمرق في ا ل ت ر ا ب يعني ظن أ ن التامل بالتراب كان غ س ل الماء ف ت م ر غ في التراب ليعمم ا ل ب د ن بالتراب أ م ا عمر فكف عن ا ل ص ل ا ة فذهب إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ق ر ع م ر على فعله لكنه علمه كيف ي ت ف ا م قال إ ن م ا كان يزيك ضربه الوجه والكفين ضربه و ا ح د ة الوجه ص ف ة التامل ضربا وجه ه والكفين هذا و التامل حتى في ا ل غ س ن فعم سعد بن ابي وقاص لما أ ص ا ب ت ه ا ل ج ن ا ب رأى أ ر ا د أ ن ي خ ت ص ل ف إ ذ ا بالجو بارد جدا ح ر ا ر ة تحت الصفر نعم عمر بن عمر عاصر ف إ ذ ا ا خ ت ص ر سيصاب ب أ ذ ى بمرض م ئ ة في م ئ ة فماذا صنع تيمم ثم صلى ب أ ص ح ا ب ه هو إ م ا م وهم م أ م ن و ن وقد علموا بحاله ف ذ ه ب و ا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ق ر ه النبي ثم نادى عليه قائله أ ص ل ي ت ب أ ص ح ا ب ك و أ ن ت جنب يا ع م ر قال نعم يا رسول الله قال ل ن ا قال تذكرت قول الله ولا تقتلوا أ ن ف س ك م إ ن الله كان بكم رحيما فابتسم النبي صلى الله, صلى الله عليه و س ل ه عليه فعله قال العلماء ومن هذا يجوز ا ل م ت ي م ن ان ي أ م ا ل من ت م هذا ا ل أ ث ر الذي سقناه كما عند الفقهاء أ ي ض ا يجوز أ ن يصلي المرء ب ن ج ا س ة في س و د ه لا يعلمها ان كان يعلمها ثم خرج الوقت فليس عليه إ ع ا د ة دليلهم ماذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه صلى ب ن ج ا س ة في م ع ن ه و ا ل ص ح ا ب ة ي ص ل ي ن في ه م ع ا ن ه فجاءه جبريل بعد ركعتين و أ خ ب ر ه أ ن في نعمه ن ج ا س فخلع النبي ل ه ن ع ل ه ثم أ ت م ا ل ص ل ا ة وما ع ا د الركعتين اللتين ص ل ه م ا ب ن ج ا س قال الشوكاني وفي هذا ج ل ي ل على أ ن من صلى ب ن ج ا س ة في ثوبه لا يعلمها وقد خرج الوقت فلا إ ع ا د ة عليه إ ن م ا القول من باب الطبقاء إ ن كان يصلي يزيدها ثم يتم ا ل ص ل ا ة أ م ا ان صلى بها ثم اكتشفها قبل أ ن يخرج الوقت عليه ا ل إ ع ا د ة ل أ ن ه يعيد من م س ي م شرعي والوقت لم يخرج فيستطيع أ ن يحصن الواجب قبل خروج وقته انما إ ن خرج الوقت لا قضاء عليه لماذا ل ق ض ا ء عليه ل أ ن ه كان يجهل والانه م ح ل اليه التكليف في ا ل ص ل ا ة فلا يجوز ان نتوسع فيه لغيره كما قال الشافعي رحمه الله تعالى قال ما في معنى غسل اليدين عند القيام في ه ا ل ل ح ن ب لأن ل ص ن ن ف ه ا مذهب ج ع ل ه ا واجب ي ع ن ي ايه تغسل يدك تغسل بعد أ ن ت ق و ل من النوم قبل أ ن تضعها في الاناء لقول صلى الله عليه وسلم لا يضعن احدكم يده في الاناء حتى ي ر س ل ه ا ل أ ن ه لا يعلم أ ي ن باتت يده طيب هل هذا الرفع ما ل ع ف ه من غسل اليدين بعد الاستيقاظ ب ا ل ن و م بعض الفقهاء حتى الحنبله و ا ل ق ل و ن لا يضعن احدكم الخطاب لمن من مؤمن فالكافر لوضع يده في لا اذا وضع يده في الرماء لا ينجس والمؤمن إ ذ ا وضع يده في الرماء ينجس هل هذا ك ل ا م يقبل ق ا ل و ا إ ن ا ل م ك ل ف إ ذ ا و ض ع ي ي ع ل ه في ا ل إ ن ا ء ب ع د م ا ي ل هذا م ا ن هو المكان الذي يجعل ا ل م ك ل م ك ا الذي يجعل ا ل م ك ا ن الذي يجعل هذا ا ل م ن ا ل ي ي ل هذا ا ل م ن ا ل ي ل هذا ا ل م ن الذي يجعل ه ن الذي يجعل ن ص ل ف إ ل ى م ن الذي م ك ن ا ي هذا ا ل م ا ن ا ل ي ي هذا ا ل م ك ن الذي ي ع ل ه ا ل م ك ا ن الذي ع ل هذا المكان ا ل ا ل م ا ن ا ل ي يجعل ه ا ل م ل ي ي ج ع ه ذ ل م ك ن هذا ل ك ا الذي ه ذ ل ك ن ذ ي ي ل م ك ا ا ل ذ ا ا ا ل ذ هذا م ا ذ هذا ا ل ا ي ي ل ه حينما قال صلى سلم ونهى عن البول في الماء لا يبولن احدكم في الماء الراكب فبال احدهم في ا ن م ا ء ثم سكنه في الماء الراكب الم يتحقق ان البول ي ب ع ا في الماء الراكب سواء كان بالتبول مباشره او بالتبول عن طريق ا إ م ا ء هم قالوا ان ا ل ع ل م في المهو هي التبول المباشر وليست العلمه و هي إ ص ا ب ة البول بماء وهذا يقوله أحد لا يقوله أ ح د عن الرفاق إ ذ ا غمس اليد في الاناء م س أ ل ة و ن ج ا ف ة الماء م س أ ل ة كما قال الشيخ يعني إ ذ ا قام رجل من موله و أ ر ا د أ ن يرفع الحدث حكما ف أ ن ب غ ي عليه أ ن يضع يغسل به في الجناح ان لم يغسل اثا عند ا ل ح ن ا ب ل ف ان غسل ه ما حكم الماء الذي غسل فيه عنده النجس انه ص ا ب وانه ي و ا ل ق ا ئ د ة ا ل ف ق ه ي ة التي انتصر إ ل ي ه ا شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله والتي هي ا ل ر ا ج ح ة في أ خ و ا ن فقهاء الماء إ ن لم يتغير أ ح د أ و ص ا ف ه ا ل ث ل ا ث ة فهو ت ه و ر فهو ايه أ ح د أ و ص ا ف ه الثلاثه ة هي النور والطعن والرئح بس الا تتغير هذه ا ل أ و ص ا ف فالماء يبقى على أ ص ل ه على ت ه و ر ي ت ه ل أ ن ه م قال و ان وقعت ق ط ر ة بول في إ ن ا ء اقل من قلتين ينجس فجعلوا الكلب قلتين كما سنذكر ا ل آ ن لكن الراجح من أ ق و ا ل ه م ان الماء النجس متميز بلونه وطعمه مثال ذلك حتى في ا ق ا ف ط ا ر رجل ولغ الكلب في أ ح د أ س و ا ب ه ثوبه يعني على و هو واضع الملابس على السطر و عنده ع ش ر ة ملابس ع ش ر ة ق م ل بعض كده على الحبل فالكلب ج اصاب واحدا منه م وهو لا يدري أ ي ن هو ماذا قالت الحنابله يصلي الفرق كم مره ة و أصاب كم واحد لكنه لا يدري اول واحد ي و ص ن ي ب ع د د الاثواب ه ذ انما كله إ الصواب من آ ر ا ء الفقهاء أ ن ه يتحرى ثم ا لبثه ن ج ا س ي ت ع فان تحرى ثم ن ب ث ه فالله حتى لا يرث النجس إ ن ن ا نقول له صلي عشر س ن و ا ت هل يقول أ ح د هذا و إ ن قالوا إ ن ولغ الكلب في إ ي م ايماء ف وهو لا يدري هل هذا ايماء ل إ الذي ولغ فيه أ م ا ل إ ي م ا ء ا ل آ خ ر يعني عندك إ ي م ا ء ن ولغ الكلب فيه أ ح د ه و أ ن ت لا تدري تعرف ايه ملقي سلمه يتيمم هل هذا الكلام يعقل الصواب أ ن يتحرى س م يتوضا من ا ل ح د ي م ة حتى ولو أ ص ا ب النجس ف إ ن الله قال وما جعل عليكم في الدين من حرج هذا أ ص ل و ا ل م ش ق ة ت ج ل ا ت ن ف ي ر قال المصنف قوله وزوال الخبث زوال الخبث ما قلنا ينبغي ان ن ق ر أ م ث ل اولا حتى ايه باب المياه و ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث ايه معنى زوال الخبث لماذا قال وزوال الخبث ولم يقل و ا ز ا ل ة الخبث نحن ن ق ر أ نضبط م ا ن ق ر أ ليه قال وزوال قال باب المياه وهي ارتفاع الحدث وما في معناه و زوال ا ل خ ب ص هذا هو ارتفاع الحدث باب المياه ارتفاع الحدث وما في معناه و زوال ا ل خ ب ص اي معنى زوال ا ل خ ب ص ولم يقل وازاله الخبث نعم زوال ا ل خ ب الخبص معناه انه يمكن ان يزال بنفسه اما ا ز ا ل ة الخبث من ا ا ز ل فالخبث قد يزال اما بفعل واما رجل ترك الماء في طبقته عليه ن ج ا س فتركه بعدها ينعد وينعاد اليه من الماء هل و ف ض به مع نجاسه ايه زالت اما ان وانا تزول تزول يفردها ب ف ع ل قال المياه ث ل ا ث ة طهور قلنا ان تقسيم المياه إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م هذا يحتاج إ ل ى إ ع ا د ه نظر طهور طاهر ن ج س المياه ا ل خ ص م ث ل ا ث ة ف م ن فرق بين الطهور والطاهر و ا ل ن ج س واحد الطهور الطاهر في ذاته المطهر طيب ماء الكونونيه ي ا ا ر ع طاهر ا ل ا خمسات طهر لماذا هو طاهر ل أ ن ه طاهر بنفس لكنه غير من طاهر غ ي ر وقوله غير مطهر لغيره لرفع الحدث انما يطهر غيره في ا ز ا ل ة النداسات وطهرت ا ل ن د ا س ة بماء الصابون او ماء الزعفران او ماء الكميه وسيله أن انما لا يجوز ان اتوضا بماء الصابون نعم ل أ ن ه تغير أ ح د أ و ص ا ف انما تغير, تغير بطاهر أم تغير بنجس بطاهر اصابوله ل فتغير اللون بشيء اخرجه عن اسمه المطلق ما هو اسمه المطلق لا. ما. وينزل عليكم من السماء ماء ل ي ت ه ر ك م به فالماء طالما ظل على اطلاقه هو طهور اي ه معنى اطلاقه لفظ ما اذا ما لم يتغير احد او صافه وظل على ايه اطلاقه يعني لفظ ا ل ما ء يطلق عليه اما اذا نزع منه لفظ ا ل ما ء فاصبح ماء صابون او ماء زعفران او ماء ك م ي ة ا ماء ل ى غ ي ا فهو طاهر في ذاته لكنه غير مطهر لغيره اما الانسان قال المياه ثلاثه نعم يا شيخ وهو يعلم ان الصبع النداسه لا تزال النداسه الا بالماء ها هو جف الثوم معناه ان ا ل ن و ا س ة زلت لا لم تزل ولذلك السؤال من إ ي ه صلى ي ه الله س وأنا أ ع م عليه إيه م ا ذ ا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بول ا ل أ ع ر ا ب ي نحن عندنا خ و ا ت الذي ب ا ب ه في المسجد ماذا صنع الاعرابي ترك المكان المعدل ل ب ا ت تلول وجاء ب ذ ف ي ن ف ا ل ص ح ا ب ة ه م به ليسجلوه فقال رسول ا ل ل صلى الله عليه وسلم دعوه حتى يكمل دولته لا تقطعوا عليه ا ل ب و ل ة ثم هميقوا عليها ذنوبا او قال سجل ذنوبا ا و ه سجل من ماء لماذا قال أ ن ي ق عليها سجل من ماء ولماذا لم يكن اتركوه حتى تجف و قال العلماء هنا معناه أ ن ط ه ا ر ة البول ب إ ج ا ب ة الماء عليه بسكب الماء عليه حتى يطهر ولذلك قال المياه ث ل ا و س أ ت ي الى هذه ا ل ن ق ط ة نعم ي م ل ا نعم يطهر بخلاف المذهب لو ماء صابون يطهر ماء زعفر يطهر ك ق و ل ا تطهر سيف ا ل أ ب يطهر لكنه لا يرفع الحدث لانه طاهر يسعى ك ل م انتظر ي س ع الماء المستعمل م و ض و ع كبير المياه المؤنس الساخن ح ت ك ل م فيه ونعم انتنا بتجيب س ؤ لو في ا رجل استيقظ وهو جنب ع لانه لا يريد المدخلات الا بعد ا ل م ح ا ض ر ة استيقظ وهو جنب ولا يعلم انه جنب ثم صلى الفروض بجنبته إ ل ى أ ن عمل ا بعد ا ل إ ش ا ء مشكله أ ن ه ايه جنه قال ا ل ف ق ه ا ء و ه الراجح يقضي كل الصلوات من اخر ن و م ة ا له ل ل أ ن الجنابه جاءت في آ خ ر ايه يمكن أ ن تكون قد جاءت فيه النوم السابق لكن ا ل م ش ق ة تجنو ا ل ت ن س ي فنجعله يقضي من آ خ ر ايه ما ا و ق ت ي ن بالليل يقضي ب الفجر والظهر والمغرب و ا ل ع ر ا ل م غ ر ب طب ما الظهر بعد ما صلى يقضي ايه و ع ر ا ل م غ ر ب والعش صح ك د ا يبقى يقضي الفروض التي صلاها يا واجرب من آ خ ر ايه طب لماذا قالوا من آ خ ر نومه ل أ ن ه ا ايش م ظ ل ة ا ل ا ح ت ر ا م لانها مغنه ظ ي ا ل م تحققه ي لكنها ايه مغنه الايه فهمت يا شيخ محمد ط ا ل اليه م ثلاثه طبعا لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته ايه معنى هذا الكلام قول المصنف لا يرفع الحدث ولا النجس يزين يرفع الطارئ غير ه ما ر أ ي ك في هذا الكلام تاني الماء ن ي ا الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل الندس غير ه يرفع الحدث صحيح انما يزيل الندس تحتاج اليوم ل أ ن يمكن أ ن أ ز ي ل النجاسه بغير الطهور بالطهور مش كده فهو ما هو الماء ط ه و ر قال وهو الباقي على خلقته التي خلقه ت الله ت ي خ ا ل ل ه ماذا يسميها ا ل أ ص و ل ي و ن ا ل ب ا ق على خلقه ا ل أ ص ل عندنا في ا ل ف ك ر استصحاب ا ل أ ص ل اي معنى استصحاب ا ل أ ص ل نعم ها يعني أ ن ا أ ح ي ا ن ا أ س أ ل ثم أ ج ي ب ل ا لشيء ونمني ع ت د ر و ن في أ ي بلد أ ن ت م بهذا الاسلوب فاصحاب الاصل أ ص أ ص يعني ا ل ب ر ا ء ا ل أ ص ل ي البراءه ا ل أ ص ل في الماء انه طهور هذا هو ا ل أ ص ل فيه ل ق ا و المخطرون ما كان يسير مع أ ح د أ ص ح ا ب ه وجاء عليهما ماء من م ز ا ب فماذا قال الرجل يا صاحب ا ل م ز ا ب ماؤك طاهر ام ن ن س ماذا قال عمر لا تجبه ف إ ن ه رجل متشكك ل أ ن ا ل أ ص ل في الماء أ ن ه طهور فيسحب على ا ل أ ص ل إ ل ا إ ذ ا تيقن سوى ذلك وان الشيطان ياتي لاحدكم في صلاته فيهيا اليه انه اخرج ريحا وياخذ شعر من ضده يقول رسول الله فلا يخرج من صلاته حتى وجد ريحا او يسمع صوتا ليس المقصود هو شم ر الريح وسماع الصوت ان المقصود هو اليه اليقين يعني واحد توكل انه اخرج ريحا ولم يشر <تصفيق> ريحا ولم ي ص ن ف ا لكنه م ئ ة في ا ل م ئ ة على يقين نقول لا يكلف من ا ل ص ل ا ة لا المقصود ان ي ت و ق ن المقصود ايه ان يتوكل اليقين انني توضعت ل ل ز ه ر الى العصر ولا اذكر هل احدثت ام لا هل اخرجت ريحا ام لا هل دخلت إ ل ى قضاء ا ل ح ا ج ة ام لا ا ل أ ص ل أ ن ن ي م ت ر د والشك أ ن ن ي غير م ت ر د ماذا أ ف <تصفيق> ع ل على ي ق ي ن والشك ي ط ر ح جولا في ا ل ط ه ا ر ة نستصحب ا ل أ ص ل أ ن ا متوقن أ ن ن ي على غير و ض و ء وعندي شك أ ن ن ي ماذا أ ف ع ل أ ب ن ي على عدم ي ب ا اليقين هو ا ل أ ص ل اليقين هو ا ي ه في ا ل ط ه ا ر ة أ س ت ص ح ب ا ل أ ص ل في كل ا ل أ م و ر في ا ل ط ه ا ر ة أ ص ب ا ل أ ص ل في ا ل ص ل استصحب ة أ اليقين أ ي ض ا كما سنذكر شككت أ ص ل ي ت ركعتين أ م ث ل ا ث اليقين هو ايه ركعتين اليقين ركعتان ويقين والشك ثلاث يبقى اترك الشك وابني على اليقين واليقين هو الاقل اليقين هو هذا الاصول فالطهاره والصلاه ابني على الاصل و ا ل ب ر ا ء ة الاصليه في ر س و ل الفقه في كل أ ب و ا ب الفقه و أ و ل د ه وكما قلت قبل ذلك ادعيت أ ن ا أن على الشيخ يوسف لي أ ل ف ج ن ي ه ا واحتكمنا الى القاضي أ ن ا أ ق و ل أ ن ا لي أ ل ف ويوسف يقول ليس علي شيء وليس لي دليل ولا بينه ولا و ر ق ة ماذا يقدر قاضي ا ل أ ص ل براءه الزمه ا ل أ ص ل أ ن ه غير مدين هل ا ل أ ص ل في الناس أ ن بعضهم يزنون بعضا أ م ا ل أ ص ل أ ن ن ي غير مدين و د ي ن طارئ كما قال رجل دخل ا م ر ا ة باستطحاب ا ل أ ص ل في ل ي ل ة العرس فوجدها طيبه غير بكر ليس بكر فادعى ذلك عند القاضي لابد أ ن يكره هو ب ا ل ب ي ن ة لا تطالب هي ب ب ي ن ة أ ن ه ا ذكر ان ا م ن الذي يطالب هو لماذا هو ل أ ن ا ل أ ص ل أ نزلت ه ا ا من بطن امها وهي ذكر ف إ ن كان له ب ي ن ة ف ن خ د م ه ا أ م ا ا ل ب ر ا ء ة ا ل أ ص ل ي ة تقتضي ذلك هذه ب ر ا ء ة ا ي ه يعني استصحاب ا ل أ ص ل ا ل أ ص ل في المياه أ ن ه ا تهور على عدم ط ه و ر ي ت ه ا قال ف إ ن تغير بغير منازج كقطع كافور أ و دهن أ و بمنح الماء أ و سخن بنبس كلها مثل الكلام عن الماء يا اخواني الطهور ماذا يقول مصنف النهر الطهور قال لا يرفع الحدث ولا يزيد النجس غيره وهي الماء ا ل ب ا ق ي ع ل ى خلقته ف إ ن تغير بغير ن م ا ز ج بغير الممازج ك أ ن هنا ذكر نوعين من, من التغير تغير بالممازجه وتغير ب ا ل م خ ل ط ة ما شاء الله تغير من ايه ب ا ل م م ا ز ج ة و تغير ما الفرق بين النوعين ا ل م م ا ز ج ة ان يلتزج به يعني يلتزج به ما في ط ح ا ل في حشيش هذه م م ا ز ج ة وليست ايه ا ل م خ ل ط ة ان تسري في الماء بحيث تغير احد اوصافي انما ا ل م خ ا ل ط ة ا ل م خ ا ل ط ة يعني ايه بجواره يعني نعم تخالطه لكنها لا تؤثر في ه ما في عين بها ت ع ا ل ب هذه م خ ا ل ط ة ا ل م م ا ز ج ة م خ ا ل ط ة ا ل ت ع ا ل ب تخالطه ام تمازجه تخالطه ولا تغير من احد او صافي ا ل م خ ل ط سيغير ا م ا الذي يغير هو ا ل م ن ا ز ج فهمت هذا قال و إ ن تغير بغير ن م ا ز ج يعني إ ي ه كقطع ك ف و ر يعني يجبه ل ج ب ش ن بتقطع له إ ي ه ك ف و ر شم ك ف و ر هل هذا الماء يجوز أ ر ت ب ا ط ذ ه ب ه أ م لا في المذهب يكره الراجع ع ن ه يجوز لانه عليه اصله وقد تغير ب ا م خ ا ل ط ة ولم يتغير ب ا م و ا ز ج ة أ و دهم الدهن من ا ل ع ا د ة أ ن ي ط ف و على سطح الماء مشكله ليه و إ ذ ا ل ه الدهن من السطح يبقى الماء على ت ه و ر ي ة أ او سخن بندس يعني رجل جاء بشيء نجس ثم عقد فيه نارا ثم سخن اليه الماء د لماذا يكره يا مذهب قال ل أ ن ه يقرا من ا ل ن ج ا س يجد من ريحها إ ن م ا الراجح من أ ق و ا ل ا ل ا ء انه لا يكره أ ن يستخدم في ا ل أ ح و ا ل ا ل ث ل ا ث و إ ن تغير بمكثه فهذا ما يشق صول الماء عنه من مامك فيه وورق شجر او من مجاوره ميته او سخن ب ا ل ش م س او ب ط ا ه ر لن م يكره يعني يذكر تغير الاستخدام وان استؤمن في طهاره مستحبه لسماء النقل المستعمل متحدث عن الماء المستعمل ت ح د ث عن المستعمل المائل ح ق ي ق ة موضوع المياه من الموضوعات ا ل ه ا م ة و إ ن شاء الله تعالى سنحاول قدر ا ل إ م ك ا ن أ ن نلخصها و ن أ خ ذ الراجح منها الى العلماء حتى لا ت د خ ل في ت ش ع ب ا ت ا ل في ق ة بإذن الله ع ز وجل و ل ا ح د ي ث ب ق ي ة إن ش ا ء الله ت ع ا ل ى نسأل ا ل ل ه س ب ح ا ن ه أ ن ي و ف ق ه لطاعته و أ ن يعيننا على العلم النافع رجل على سفر فماجب علي أ ن أ ف ع ل في صلاتي طيب لي ص ل ا ة ا ل م س ا ف ر في الفقه والمسافر له أ ح ك ا م خاصه وقلت قبل ذلك لماذا سمي المسافر م س ا ف ر ليه ل أ ن السفر يسفل عن ع ا د ن الرجال ا ي ع ن ى يسفر يظهر ومن هنا سميت ا ل م ر أ ة س ا ف ر ة يعني ايه س ا ف ر ة ظاهره وقالوا يسمى مسافر ايضا لانه يبرئ عن بلده المسافر له احكام خ ا ص ة في الصلاه وله ان يخسر وله ان يجمع يخسر ر ب ع ي ة ويجمع الظهر مع العصر المغرب مع بالشروط التي س أ غ ي ر ه ا إ ن شاء الله تعالى م د ة القصر التي يجب القصر فيها هيا شفنا تفضل حاد وهو سؤاله في م و ض و ع ه جانه والله غالب على أ م ر ه ولكن اكثر الناس يقول السؤال ب ا ل أ م س سب الصحاب واليوم لؤم الحجاب والرغم يسب الله عز وجل ما م س ؤ و ل ي ة العمائم ا ل ك ب ي ر ة ب ل ش العمائم دي أ م ا م الله ماذا ساكون م و ق ف مش ع ا ر ف إ ي ه هي ث ق ا ف ة ا ل ح ق ي ق ة يا اخواني ليس هذا الموقف جديدا على هؤلاء العلمانيين فهم معروفون بانسلاخهم عن دينهم شيء ليس بجديد ع ن الانفاق ولكن ا ل م ش ك ل ة ان يجاهر بهذا ت ل ك هي ا ل م ش ك ل ة انما هؤلاء م ذ ا ك و ل ه م من الارض الذي فتح الحجاب هذا في تصريح ا لهم ل ن ذ صلوات س أ ل و ه لم ا لم تتزوج حتى الان ماذا قال ا ت د ي قال حتى يكون لي النساء نعم يا ل ا د نعم اذا ق ض ي ة مش ق ض ي ة شر يحكم هؤلاء الشر عندهم ع ر ج ع ي ه والشر عندهم ع تخلف و إ ق ا م ة الشر عندهم ع ر د ة و ع و د ة إ ل ى أ ص و ل الظلام هذا ليس بجديد على هؤلاء ما يقاه لكن الجريء هو ا ل ج و ا ه ا ل م ج ا ه ر ة بهذا القول هه؟ ولذلك أ ق و ل إ ن الله عز وجل إ ذ ا أ ر ا د أ ن ينشر شيئا يسر له أ س ب ا ب ه ف ا ق و ع ف الحجاب سبب ا ن ت ش ا ر ه وسبب ل أ ن ي ق ر أ الناس عن دين الله عز وجل سبب النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الغرب كان ثمنا فيه س لا م الكثير وانفتاحهم هذا الدين لا على شك الله أ ع ل م م ن م ا يعني هل يجوز لرعب قرنيا من متبرع قبل وفاته إ ل ى ط ف ل ة خمس سنوات م ع ر و ض ة لفقدان البصر وتم التبرع قبل وفاه قبل قبل الى إ بنك العيون و ت م عمل ق ر علاج على ن ف ق ة الدوله ة ان ي أ خ ذ ا ل ق ر ا و ي ة قبل الموت ويجوز اما ل و ويجلس ت أ م بعد الموت يجوز ان ينظر إ ل ى م ص ل ح ة الحي و ا ل م ف س د ة التي تترتب على ا ل أ خ ذ من الميت ف أ ي ه م ا ارجح في ا ل ذ ق ر م ص ل ح ة الحي أ م م ف س د ة ا ل أ خ ذ من الميت سيكون حدود و تتلاشى إ ن م ا الحي إ ذ ا أ خ ذ ه ا هذا كلام م د م ع البحوث ا ل إ س ل ا م ي ا ل د ر ب افتح ا لا ادخل المذهب إ ن م ا ر ف ع الحادث بالماء نعم إ ن م ا ن ا ياتي تزال بالماء وهي الماء ذا مش ن ا ي ج و الشيخ الشيخ يقول ب ر ض و سؤال مهم كانت عائشه رضي الله عنها إ ذ ا وجدت نميا في ف و ب النبي صلى الله عليه وسلم ت ف ر ق ه اذا كان جافا و إ ذ ا كان يابسا ي تغسله ا ل م ن ي ليس بنجس وهذا دليل ع ن عدم النجاس عند الجمهور ل أ ن ه ا كانت ت ف ر ق ه اذا كان جافا ف ت ر ق ه ان كان جافا ي ش ي ر ه ل ى عدم لو كان ليس لازمها تفسدها. فهمت ه ذ ف ا ل م ا ن ي ليس من الجسم عند العلماء قال كان اذا ا ل ذ ئ ر ماء عد منذ ف ت ر ة وتم ردمه ثم اراد صاحبه أ ن يحفره م ر ة أ خ ر ى ويقوم ب ث ق ف ه يجعله ط ر م ش ض ل ط مياه ف ه ذ ا يجوز علما انه سيصل إ ل ى الماء ا ل ع ذ ب ويستعمل أن يوسع الماء ا لا ذ ي ك ن في البيئ لا شيء في ذلك إ ن كان هذا هو الصالح الاعم فالطرنش ي أ خ ذ ا ل ق ا ذ ر ا ت ولا شيء في هذا على ا ل إ ط ل ا ق أ ع م ل في ش ر ك ة الانشاءات صاحبها من اهل الكتاب ربما ي أ ت ي عملي في أ ح د ا ل ك ن ا هل هذا؟ بالطبع لا、يجوز. لأن هذا في تعاون على الإثم والإدوان نجوز نجوز تعاون هذا؟ هذا في الشرك والكفر فالمسلم لا يعاون على هذا ابدا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ان شاء الله يوم خلاص يا, يا التسليحات ونزيحها الله يتبارك وتعالى دلال دلال والله يؤمن بإذن دعيتني من من شيخ سأتصل فيه وأعطيك تأتي محمد به بذكرة ادعو ل أ خ ي ك م الشيخ محمد ج ل ا ل و أ ن ت م تعرفونه بانه س ي ك و ن باجراء عمليه النوم نسال الله عز وجل له